الدرس السادس عشر تدريبات على ا ل ش د ة والسكون مع المد ضاد ف ت ح ألف مد لام شده ضاد لام فتحتين ا لن ضالا دال الف فتحه الف مد به شداد ب فتحه ب تا كسرتين تن تن تن تن ف ت ه الف مد جيم شد ح ا جيم ج فتحا جا كاف فتحا كا ハッジャ言ハッジからないよう ولا الضالين ه م ز ة ف ت ح ة تا ضمات اتوا حا ف ت ح ة أ ل ف مجيم ش د حا ジンどまわしこんじゅう。 لنحن الصافون واو فتحه صاد شده وص صاد فتحه الف مدفاه شده ص ファ فتح ألف صغيرة ファ تاكسرات واصخفات جاءت الصاخة فا فتحافا همزا ك س ر ا ء ي فاي ذا الفتحالف سكون ذا فاذا جيم فتحالف مجا همزا فتحا ء فاذا جا ء たかすらたしだ ا たふたえふまっみんしだとみんふたえふたえふまっふたえふまっふたえふま ただまだま ل ا م س ك و ن ت ل ك だまだまだ ب ا س ك و ن ق ب まだまだまだまだまだまだま ر まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだま